بسم الله يا بلدنا يا حرة بالحي يا بنت الثورة بالحي يا بسم الله يا بلدنا يا حرة بالحي يا بنت الثورة بالحي يا بنت الثورة ونحقق احلام الماضي بجهدنا ونهضتنا الكورة ونحقق احلام الماضي بجهدنا ونهدتنا الكبرى انضم الشمل باربتنا بيتنا والاخلاص وحد كلمتنا انضم <تصفيق> الشمل لدار بيتنا ويهلموا وحد قيمنا والنصر محالف امتنا والنصر محالف امتنا والنصر محالف امتنا والنصر محال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 بسم الله بسم الله بسم الله والعالم الله امتنا والعالم بارد صحوتنا بسم الله صحوة امتنا العربيه صحوة عزتنا وكرمتنا صحوة امتنا العربيه صحوة عزتنا وكرامتنا والايام صبحت ايامنا والمجد بيقف قدامنا والايام صباح ايامنا والمجد بيقف قدامنا وهنرفع للشمس مكاننا وحنرفع للشمس مكاننا، وحنرفع للشمس مكاننا، وحنرفع للشمس مكاننا بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله و جل جا و اسلمین جنبیان جمعان بسم الله بسم الله الحرية و جمعان العربية جمعنا بسم الله خدنا الحرية و جماعت دند العربية و العربية و اليمن ما مصر الحره وسرية و اليمن ما مصر الحرة بسم الله وحدنا جهزنا ونهضنا وحررنا بلدنا بسم الله وحدنا جهزنا ونهضنا وحررنا بلدنا وصلنا امجد اجددنا وصلنا امجد اجددنا وصلنا امجد اجددنا وصلنا امجد بسم الله بسم الله i'